أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك مطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا